هناك الدول غربيه هذه الدول الغربيه في مجال تطبيق القوانين تطبق قوانينها الخاصه بها حتى على الجميع يعني احنا شفنا عملوا ايه موضوع الحجاب في فرنسا وغيرها الظاهره التي توردهم انتشار الإسلام في داخل ديارهم نور الإسلام يخترق كل ديارهم هما مش عارفين يعملوا ايه مش قادرين يواجهونا بالحجة لأن لا يمكن ان يثبت أحد في حوار علمي منصف امان الإسلام الاسلام بشيء مقطوع به لا تزال طائفه من امه على الحق الظاهرين واضح هذا باق للابد هي دي مناقشه والبرهان وهم عيشين الاوراد التي في دينهم ومعظمهم قد ودع هذا الدين نهائيا تمام لكن مش عارفين يعملوا حاجه غير التشويش